فالذين آمنوا منكم a kedvenik, s mit az er된 hohallamanszak tukba, 10. Azt nem 시�bek, és a nem megtanottan, savan a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 يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشرات اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الحوز العظيم يوم يقول المناسقون والمناسقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له بابا ويصنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنسوا نفسكم وتردصتم وارتبتم ووضتكم الأمانات حتى جاء أمر الله وغرقوا بالله الغرور، فاليوم لا يأخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. Mأواكم, elnáról, híja maulákum, وبئs المصير. Alem yámin الذén ámanú أن takhsع qulúguhum lذikr الله وما نزل من الحق ولا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 فَاخْرُجُ بَيْنَكُمْ وَتَكَافَرُوا فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ كَمَثَلِ وَيْسٍ أعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وفي الآفرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة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 من نبوة وكتاب، فمنهم مهتدون وكثير منهم فاسقون، ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتينا الإيمان. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا بِتِغُوَأَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا